من ربنا ونعمه وحوله وقوته مع التفسير مع آيات الأحكام التفسير تضغطه لكن بعض الآيات التي استدرك الإخوة ما سقط من التسجيل فيها فنسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية اللهم أمين يا رب العالمين وقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وردنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق العقوب والأسباط كان هودا أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم, ممن ومن أظلم من, من كتم شهادة عندهم من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك امته قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قول لا تعلق أتحاج دوننا في الله إن الله يلقن عباده المؤمنين في مجادلة الكافرين وكيف أن مناظرة تكون بينهم أتحاج دوننا في الله تناظرنا في الله يعني في توحيد الله قضية الكلم الكبرى وإن الله ما أرسل رسولا ولا بعث نبيا إلا للياد القضية لتحقيقها فالحجر والشجر يغرد توحيدا يا جبال أوي معه الطيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبأ أحد بتلبية التوحيد ما لبأ أحدٍ إلا, إلا وقد لبى معه الشجر والحجر قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى وقال الله في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتاني بالطاوت وما, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا فمسألة التوحيد مسألة, مسألة لا كلام فيها بأن هذا هو دين الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال الأنبياء وإخوة العلات دينهم واحد شتى وفيها الدلالة الواضحة البينة على هذا الباب العظيم وهو التمسك بقضية الكلام الكبرى والعمل بها فإن قضية الكلام الكبرى يتوحيد الله جلاله وإعلاء كلمة التوحيد في السماء خفاقة عالية هو الذي يريده الله جل فعله فأي شيء يشوب هذه القضية فصاحبها خاسر وخسرانه يكون خسرانا مبين أن أمن الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه فقال قال الله تعالى قل ان في الله وهو ربنا وربكم أي يعني شو في في في الإخلاص في التوحيد الرب العبيد سبحانه وجل في في في غير والله لا ولكم اعمالكم نحن مجيون على ما نعمل وانتم مجيون على على ما تعملوا ونحن نتبرا الى الله من شرككم ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعث مناد ينادي أن أنه لا حج البيت مشرك لا يحج بالبيت في هذا العام مشرك ولا ولا يطوب بالبيت اوريان وهذا كان من الاصل في حسم الماده على أن المشركين لا يطوفون بالبيت كما قال الله تعالى فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل انا بريء مما, مما تعملوا فإن حاجوك فقل اسلمت وجاء لله ومن اتبعن فيقول انا اوحد ربي جل وعلا اخذتم من ذلك ام لم تاخذوا فان توحيد, فإن توحيد الله جل وعلا هو الاصل الاصيل الذي الذي أعيش له وقد تحقيق قضيه الكون الكبرى هي هي الامر الذي الذي خلق الله له الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب وفرق الناس قسمين فريق في الجنه فريق وفريق في السعيس قال الله تعالى عن إبراهيم حاجه قوم قال تحدونني في الله تناظروني في الله في توحيد الله جل فلات وهو الذي خلقكم سبحانه وتعالى لتحقيق هذه القضية قال الله تعالى ألم ترى الذي حاد إبراهيم في ربه في بس عندك ولا مش بس الناس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 يقول لكم يعني ايش قال لكم ايوه اي الشيخ تيمو تو صدقوا الفاتحه انتوا كونوا يعني نحن الاخلاص هنا لا تأت اخلاص ولا يمكن ولا يقبل عند الله الاخلاص الا بالتبرؤ من الشرك لا يمكن للإخلاص أن يضع موضعا أو يقع موقعا عند ربنا يدى الله فعلاء إلا بالتبرؤ من أهل الشرك ماذا قال الله تعالى فمن يكفر بالتغوط يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والتروس عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته, عليكم وبركاته, عليكم وبركاته, عليكم وبركاته, عليكم وبركاته عليكم فهذه دلالة واضحة جدا جلية على أنه حتى في هذا الباب إن قلت بالتوحيد وأقررت لأهل الكفر بكفرين فأنت كافر مثلهم لا يمكن يا ترى من أركان التوحيد من أركان توحيد الله هو الكفر بالطغوت من أركان التوحيد الكفر بالطغوت فإن لم يكن الكفر بالطغوت فلا يمكن يكون إيمان ولذلك الذين يسعون الآن إلى تميع عقيدة المسلمين ومسألة الولاء والبراء بتهي بها هذا أمر, أم أمر على التوحيد هذا أمر دموئامر على التوحيد مش أمر على التوحيد هذه مؤامرة على التوحيد وأسقط الطحيد وأسقط الديانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت على المقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ولابد من الكفر بالتوحيد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس هذه لا, لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا مصلي ثم لم يوم جئت به إلا كان من أصحاب النار ما قال يوم بيه قال يوم بلى جئت به وجاء بيه التوحيد فمن لم يكفر بالتوحيد كأنه أقر به كان أقول هناك آله دون الله لا فِعله، وهذا قول كفر مستقل مستقل. شوف لما بعث سنن النبي معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه لي إلى أن يوحيد الله إلى أن يوحيد الله، ولا يستتم توحيد الله جل في علاه إلا بالكفر والطغوت، وهذا أصل معنى قول لا إله إلا الله لا إله نفي إلهي عن الجميع إذباتها لمن إلا الله لله وحده ولا شريك له. وهذا يبين لك الضلال الشعراء الذين يفسرون بالله إلا الله أنه لا رب إلا الله لا مُختَرع إلا الله وهذه أم الفاصلة هذا تبين لنا جهل من قال لا فرق بيننا وبين الشعراء هذه تبين لك جهل من قال أن الذي بيننا وبينهم مثل البسمة في ال في الوضوء. جهل مركب الرجل يقول لأله الله يعني لا قادر على الاختراع الله للفرد أنا توحيد منه هي ترى جل الأشاعرة في التوسل والتبرك وكل هذه المسائل تميع أعظم مما تتصور حتى من, من يتكلم بالملكية ويتكلم يتكلم بمذهبية أن تعالى نتكلم عن مذهبية بالمذهبية ملكية أو وحسم المادة وسد الزريعة من أصولي من أصول مذهبهم ولا يستطيعون لا يستطيعون الجاب عن ذلك في هذا باب وهذه كلها من باب سد الزراعة لنا وسائل للشرك وهو الشرك شرك لأن الوسائل قائدة تخير عند العلماء الوسائل لا أحكام المقاصد لا إله إلا الله هذا أصل الذي يبين فيه آبسنا الجماعة لابد من الكبر والطوت ولذلك ومن يعون القضيل أنت ترى رجل كبير طلع يقول عندي سجادة كانت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسجادة على قبر النبي كيف يتبرك بها أيها أيها الناس الذين فيهم طيبة القلب أنا أسألكم السجادة كانت على التراب على قبر النبي أين ذات النبي؟ أين جسد النبي؟ الآن التبرك باتفاقه للسنة وجماعة اعتقادا أن التبرك يكون بذات النبي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وش أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش الأثر في مثل هذا؟ أين هو؟ الأثر في مثل هذا؟ يعني التراب ما له ولنبي يقول التراب يمس التراب يمس الجسد والجسد يعني ااا التراب طبقة طبقة طين طبقة لفوق ما مسجد الجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فسجده كيف وبعدين أيضا حتى لو كانت ال... قل له في درس شيء قل في درس رصان... صار في شيء رصان... ف... ف... تكون م... ولو مست هذا هذا يبيح لك انك تمرر وتقول والنبي دخل المدينة فتعايش مع اليهود ما لنا من المعايشة, المعايشة ما حد تكلم عنه وولي الأمر له أن يرى الصالح في مقالات الشريعة ليقرر إداريات معينة لكنه لا يمكن أن يقول الناس اعتقدوا بإيمانهم وهم كفر أصلا اليهود كفر والنصرة كفر فهل ولي الأمر حيأتي يقول للمسلمين يعني قولوا عنهم مسلمين أو أو آمنوا بأنهم من هذا الإسلام لا هو مسألة المواطنة مسألة المعيشة هذه مسألة إدارية لولي الأمر عليك أن تسمع وتطيع فيها في هذا الباب ما دامت لا تخالف الشر لكنه لا يمكن أن يقول لك اعتقد بأن هؤلاء هم أهل إيمان وبعدين تعادي تعادي المسلم لأنه فيه بينك وبينه بعض الخلافات إم إما بخلافات دنيوية أو خلافات أخرى فيه بخلافات تعادي وأنت تحب الكافر الكافر الذي ينسب للوالد الذي يقول عزير بن الله كيف يكون كذلك كيف يكون لذلك أشوف أعلنوا البراءة يعني هو بيقول لنا عملنا ولكم عملكم ونحن له إيش مخلصون الإخلاص هنا لا يكون إلا إذا شابوا الشرك لا لا يمكن أن يكون إخلاص الإخلاص لا يمكن أن يتمحّد لله دلالة إلا بالبرام من, من أهل من أهل الشرك قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال إلا قال برنا أبي لا استغفرنا لك إلى آخر الآت الغرض المقصود بأن بأن جاءت ظاهرة باهرا بأنه لا يمكن الإنسان أن يستمر بالتوحيد إلا بالكفر والتوضّد ولا يمكن له أن يستمر بالتوحيد إلا بالكفر ب بمن أشرك بالله جل وعلا وبيان شركه لا بد من بيان شركه لا بد لما رجل يقول يصب بالله ويشتمه ويقول الله له ولد شتيمة يشتم الله جل وعلا والنبي خذها قال قال الله تعالى يشتمني ابن آبة نسب لي الولد وأنا الواحد الأحد يشتمني يسبونه ولذلك في الحديث الأخر قال ما رأيته شخصا وفي رواية قال ما رأيته أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه واشي المسبة؟ يدعون له الولد وهو يرزقه ما يعافيه أما قال الله تعالى وقال الحمد لله لجنة من تخذ أرضا من أكله في الملك ولم يكن له من الذل وكبره تكبيرا ذلك قال لنا أعملون أعلكم أعملكم ونحن له مغلصون لا تتأتى الإخلاص بحق إلا بالبراءة من الكفر وأهلي لا تجدوا قاما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يا أجواء الذين أمنوا أتبتغلون نصار أولياء بعضهم أولياء بعض ولذلك قال الله تعالى ما كان يجرون يهوديا ونصريا ولكن كان حنيفا مسلما أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقبة الأصوات يعني كان هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن اظلم من كتم شهادة عنده ومن الله ومن الله بغا تعمل مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقبة الأصوات كان هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله وهذا فيه ضمنا ايش رد عليه أنكر الله عليه بذلك. قال في ظاهر عليه قال قال الله تعالى آآ قال أنتم أعلم ام الله وهذا في رد ظني عليهم انه لم يكن يهوديا ولم يكن نصرين كما قال الله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ونصرين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقلنا بان هذه الايه دالة دلاله واضحه على, على اشراك النصارى واليهود كيف كيف سيخنا المفسرات وش ختمها ختمها قال وما كان من المشركين أنت قلت يهودين ونصرانين هو قال ما كان من المشركين يعني ما كان يهودين ونصرانين يبقى إذن يهود نصرى إيش مشركون مشركون مش فختمها بذلك على انهم ليس مشركا وذلك قال ومن أظلموا ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل حسن المصر قال أكانوا كأن يقرؤون كتاب الله للفعلاء الذي أتىهم من الدين عند الله الإسلام وأن محمد رسول الله وأن إبراهيم وإسماعيل عصحف وعقوب الأسباط كانوا بعاء من أهدي ونصفين فشاهد الله بذلك وأقروا على أنفسهم فكتموا شهادة الله عندهم قال الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون هذا بصول تهديد يعني مدام الله يعلم ما أنتم عليه مدام الله يرى ما أنتم فيه ما دام الله سبحانه وتعالى يعلم أنكم, أن أنكم توشون فإن العملة زائفة لا ترجع الله سبحانه وتعالى فهذا التهديد أنه ما دام سيعلم ما دام ما يعلم فإنه سيعذب فإنه سيحاسب فإنه سيعاقب فإنه سيعاقب لا فلا يبني عنكم انتسابكم لموسى أو لعيسى أو لإبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطئ به عمل لم يسرع به نسج قال يا فاطمه بنت محمد سلني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا وقال يا يا صفيه يا امه المؤمنين ساليني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا ما وقال أيضا يا ابي يا يا عباس يا عم النبي سلني من مالي ما شئت سالني من مالي ما ولذلك قال لا أغني عنك من ضاشر من بطل به نسبه من بطل بعمله عمله لم يسر به نسبه ولذلك علماءنا قالوا لا نسب بين الله وبين عباده حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتابه وما ترك اعتابه الله عنك أولا هذه رحمة في في الاعتاب سنارقة الاعتاب من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتحمل قال له ويش الله عنك ابتدى بالعفو حتى حتى يشعر بذلك عاف الله عنك لما أذنت له وأيضا قد قال الله جل جل في علاه عبس وتولى ما قال عبس وتولى ايش الالتفات هنا ايضا فيه رقه العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال في في في ادم تصريحا وعصى ادم ربه فغوى وعصى ادم ربه فغوى نسال الله جل في علاه ان يثبتنا على التوحيد وأن يجعلنا من دعاه التوحيد وأن يجعلنا من من يعض بالنوادر على التوحيد فتوحيد الله جل في علاه هو اصل نجات قال الله تعالى دين أمن هو ليس ايمانا بظلم ولكن لهم الامن وهم مهتدون فمن استتم توحيده فقد ارتقى ومن ارتقى فقد نجا نسأل الله للفعلاء أن يجعلنا ممن انجاهم الله جل, جل في علاه ألف وادة جواز مناظرة أهل الكفر لاظهار الحق والتوحيد لا إخلاص بلا بلا براءة من الكفر وأهله لا لا إخلاص بلا براءة من الكفر وأهله عليكم السلام والسلام وذلك قال الله تعالى تلك أمة التي اتخلت لها ما كسبوا ولكما كسبتم ولكما تسألون عن يعملون أنتم لا تحاسبون على عمال غيركم وأيضا نسبكم لا يفيدكم عند ربكم فالحق أن وقدر كل مريء ما كان يحسنه وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو فالحساب عند الله على صحيفة الإنسان لما دخل مع ابنه فقال له من هذا قال إنه ابني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أما وإنه لا يجني عليك ولا تجني ولا تجني عليه نعم في هذا البلد